أَم لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ يأتُونَ بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَهُ أَوْ أَثَارَةً مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للحق لَمَّا جَاءَهُمْ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ اَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُخْفُونَ وَمَا أَنَا بِظَائِرِكُمْ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ قُلْ مَا كُنتُ بِدَعْوَامٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ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 للذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا الي واذا لم يهتدوا به فساقوا لون هذا افق قديم ومن قبله كتاب موسى إمامًا ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانًا عربيًا لينذر الذين ظلموا وبشر للمحسنين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 وأن اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِم فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِيدَانِنِي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 فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيهِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ, إنهم كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلْيُوفَّوا يَأْخُذُهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُحْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتْ طَيِّبَاتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر اخو عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله الا تعبدوا الا الله ان من يَخَافُ عَلَيْكُمْ مَاذَا بِيَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لَتُفْكِنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكنني اراكم قوما تجهلون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 تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم في ما مكن కుఫీల్హ ఎరీమ్ ఫెమె يَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ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 وَنَذَرُوا لِلَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 انصت فلم ما قضى وللو الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ఇల్ హక్తి వల పీం ముస్తూర్లూ బిమ్ దిన్ అలీ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 إِنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيَى الْمَوْتَى بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ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 اننهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من النار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون